والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبان أمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا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 ومن يهم بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئات وندخله جنان وندخله جنات تجري من تحتها الנהار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 لا اله الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم معد ولكم فاحذروا وإن وتصفحوا وتغفروا فإِنْ تَأْفُ وَوتَصَحُ وَتَغْفِرُ فَإِن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم إِ مَا أَموالُكُم وَأَولادكُم فِتنَ واللَّهُ عدَهُ أَجَر عظيم